مأملات قرآنية نبحر فيها مع فضيلة الشيخ الدكتور العلامة يوسف القرضاوي وهو يتأمل ويشرح مجموعة من الآيات من بعض سور القرآن الكريم سنكمل اليوم ما بدأنا به مع آيات من سورة آل عمران هناك تساؤلات عديدة في هذا الجزء من هي مريم؟ ولماذا سميت بهذا الاسم؟ هل الخير يورث؟ وهل الشر يورث؟ ما هي الكرامة؟ من هو زكريا؟ كل هذا وأكثر سنتعرف عليه الآن. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين تحيه الإسلام تحيه من عند الله مباركة طيبة فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته نذريتي إبراهيم عمران هذا الذي خصه الله بالذكر ومذكره إسماعيل ومن ذريته محمد عليه الصلاة والسلام اختفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض الخير يتوارس كما أن الشر يتوارس في واحد يقول لك هذا من بيت علم ومن بيت دين ومن بيت أدب ورث المجد كابراً عن, عن كابر ورث سليمان داوود فيه واحد يرث النبوة واحد يرث العلم وواحد يرث الفضل واحد يرث الجود بأبه اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أبه فقد ظلم عدي ابن حاتم اقتدى بأبي حاتم الطائي وهكذا فيه الخير يتوارث والشر يتوارث يا سيدنا نوح ما قال إنهم إنك إن يضل عبادك ولا يلدوا إلا فادرا كفارا شوف سيدنا نوح أعد ثلاثين جيل تقريبا أكثر من ثلاثين جيل ألف سنة إلا خمسين عاما وكل جيل أسوأ من الـ الـ الذي قبله العصى منها العصية والحية لا تريد إلا حيية الطين من الطين والعدين من من العدين كما يقول الناس لا يلد إلا فادرا فهؤلاء يتوارثون الكفر هناك أناس يتوارثون الإيمان ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم ثم ذكر الله لنا يعني آل عمران من هم آل عمران دول عمران هو زوج أم مريم إذ قالت امرأة عمران رب إني نظرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني إنك أنت السميع العليم متى زوجها عمران وكان في بطنها جنين وظنت أن هذا الجنين ذكر فنظرته لخدمة المعبد والهيكل نظرت لك ما في بطني محررا يعني خالصا لك ليس فيه شائبة شرك لغيره لله يخدم معبدك ولا يعني يكون له شيء غير هذا نظرته لهذا الأمر نظرت لك ما في بطني محررا أي خالصا لوجهك فتقبل مني إنك أنت السميع العليم المهم إن العمل يقبل منا بعض الصالحين مرض مرض الموت فجاءه بعض تلاميذ وجدوه يبكي أنه أنت تبكي أنت الذي صليت وصمت وقمت الليل وصمت النهار وعلمت الناس وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعملت وعملت قال لهم وما يدريني أن شيئا من هذا قد قبل مني والله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين والتقوى هنا تقوى القلوب فأنا عمين أعرف أن هذا تقبل مني ربما فتح الله لك باب الطاعة وما فتح لك باب القبول ولذلك المرأة أنها مؤمنة وفقيها في دينها تحرص على أن يتقبل الله منها فتقبل مني إنك أنت السميع العليم تسمع الأقوال وتعلم النيات زي سيدنا إبراهيم وإسماعيل حينما كانوا يرفعان القواعد من البيت بابن الكعبة وإذا رفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم إنهم هو القبور ولذلك كانت هذه أم مريم امرأة عمران حريصة على أن يتقبل الله نذرها فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى ليست كما ظننت والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم سمتها مريم على اسم أخت موسى أخت سيدنا موسى قالوا أنها كان اسمها مريم فسمتها على اسم أخت موسى وهذه كان لها شأن في بني إسرائيل ولا شأن في إنقاذ سيدنا موسى وذهبت تفي أسرها حتى وصلت إلى بيت فرعون وسعت حتى جاءت أم أو خدته إلى أم ترضيعه إني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ثم يدل على فقهة أنها سألت الله أن يتقبل منها نظرها واستعادت هذه الطفلة بالله تعالى من الشيطان الرجيم أن يمسها بسوء في صغرها ويوسوس لها في كبرها هذا الوسواس الخناس إن يعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا ما أعظم أن يتقبل الله الإنسان إذا تقبلك الله يصبح يتقبلك بقبول حسن لكن يتقبول من الفوائد اللغوية أن الكثير من الناس في الوقت يقولوا القبول امتحان القبول قبول شيء غير القبول بس نسأل الله القبول من الأغلاط. أيضا الأغلاط قبل بكذا فيش في اللغة العربية قبل بكذا قبل كذا قبل بكذا دي غلط أشياء أخطاء شائعة كثيرة فيعني في كلما استطعنا أن نصحح أخطائنا حتى تكون لغتنا سليمة لغة قرآنية نسأل الله القبول فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا رشاها نشأة صالحة هيأ لها هذه النشأة الحسنة الصالحة وكفلها زكريا وزكريا كان شيخ الأحبار والمسؤول عن ال ال ال ال ال ال الهيكل وكان قريبا لها قالوا أنه كان زوج خالتها خالتها أم سيدنا يحيا ولذلك قالوا أن يحيا وعيسى أبناء خالة وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب ودد عندها رزقا منين يأتي هذا الرزق هل بعض الناس يعني يحاول يرسل إليها الأشياء بدون ما حد يعرف؟ المفسرين القدامى قالوا كان يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء مثل احنا بنجد كده لان احنا بنتعامل مع البرازيل ونتعامل مع استراليا القسم الثاني من الأرض في شمالها وجنوبها فشتاؤنا صيفهم وصيفنا شتاؤهم بجن فاكهة الشتاء في الصيف ولكن العلماء الذين قالوا هذا قالوا إن هذا من باب الكرامة وهذا ليس باب غريب صحيح ليس نجد لال قطع في القرآن على هذا إذا ما كل ما وجد إنه كلما دخل عليها زكريا المحراب وذا عندها رزق وما ضبطش حد يعني بيجيب لها منين هذا فالله هو الذي يرزقها قال لها يا مريم ان لك هذا من اين لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب وهذه من الادله التي يذكرها علماء أهل السنة على أن هناك كرامات يخص الله بها من يشاء من عباده هذه كرامة ومشل أهل الكث ظلوا ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا يعني وعيشين وكذا وهيئ الله لهم أن يعيشوا بدون أكل بدون شرب بدون كذا هذه كرامة من الله عز وجل حتى كلبهم معه يعني فأنا وعندنا نحن أهل السنة نقول وأثبتا للأولية الكرامة ومن نفاها فانبذا كلامه ولكن الخطر في المبالغة في هذه الأشياء بعض الناس يبالغون في إثبات الكرامات حتى كإن الكون ده سايب ما لوش سنة تحكمه ما قوانين يسير عليها واحد يعني يجمد الماء ويطر في الهواء ويعمل مش عارف ايه و... ولا... لا المبالغات هي التي تفسد الحقائق الصحابة هم افضل اجيال هذه الأمة الذين قدموا للاسلام ما لم يقدموا غيره ومع هذا لم نجد عندهم من مثل هذه الكرامات والخوارق ما وجدنا عند المتأخرين ممن يدعنهم الأولياء والكذا و... لأن الصحابة كانوا أفقها الناس لدين الله ونحن ينبغي أن نكون على قدم الصحابة في فهم الدين فلا نبالغ في الحقائق حتى نفسدها ولا نبالغ في إثبات خوارق العادات، فإن هذا الكون له قوانين يسير عليها وسنن ثابتة يجب أن يحترمها الناس ولن ترد لسنة الله تبديلا ولن ترد لسنة الله تحويلا سيدنا زكريا حينما وجد هذا الرزق عند آدم ولا وقالت هو من عند الله القمنات بقى من عند الله هناك دعا زكريا رب رب هب لي من لدنك ذريا طيبة صيح وبلغ من الكبر عتيه واشتعل رأسه شيبة وصار أكثر من مئة سنة وزرته ولكن أهل مدام ربنا بيرزق من يشاب غير حساب أطلب من الله رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء وباب الله مفتوح لمن يدعوه وليس هناك شيء على الله بعزيز ولا من الله ببعيد فهو على كل شيء قدير ومن دعاه استجاب له وقد قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أديب دعوة الداعي إذا دعان فليستديبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون اللهم فقهنا في كتابك وادعلنا من أهلك أهل القرآن اللهم وصل وصلهم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يتضح لنا يمضي السياق القرآني في قصة مولد مريم عليها السلام في سورة قصصية جميلة وجذابة وعميقة حيث دعت أم مريم دعاء صادقا أن يتقبل الله ما في بطنها وعندما علمت أنها أنثى أرادت أن تعتذر لكن العمل ليس مهما بقدر القبول وهذا يتضح من خلال تقبل الله تعالى لمريم عليه السلام ويتضح أيضا أن مريم نشأت نشأة صحيحة مع شيخ الأحبار الزكري عليه السلام حيث كان أمينا عليها كما خصها الله بكرامات عديدة ومن ضمنها الرزق الذي كان يوجد عندها حيث كانت مباركة ويفيض الخير من حولها وفي نهاية القصة باب الدعاء مفتوح ولكن عليك أن تكون موقنا بالإجابة وتدعو بقلبك الطاهر لأن هناك من يسمع الدعاء وللحديث بقية مع تأملات قرآنية